ولو ترىذالمجرمون ناقسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حفّ القول من ملا أن جهنم ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فدوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إما نسيناكم ودوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون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 فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرْوَةِ أَعْيٌّ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَتْتَوُونَ أَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا ذِي الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّ الَّذِينَ فَتَخُوفَ مَأْوَاهُ النَّارِ كُلَّمَا فأرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون